119. بئس للظالمين بدلا 110. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا الذين فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا قرأ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا